124. قولك جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 125. إن الذين يؤدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت أحبب إليكم الإيمان وَزَيَّنَهُ فِي الْأَرْضِ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ إِنَّمَا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا اللَّهِ أَرْضٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْأَرْضَ تتروف أصلح بينهما، فإن بغض إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلح بينهما بالعدل واقصي. سَالِينَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بِإِسْمِكُمْ وَأَنْتُمْ مُخْتَصِمُونَ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يتب 121. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 122. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهه 123. واتقوا الله إن الله تواه رحيم وَجَعَلْنَاكُمْ شُرَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَلَتِ الْأَعْمَالُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَا تَنقُلُوا أَسْلَمْنَا مَا أَعَادَ خُلُقُ الإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ وَال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 국민Bardana risks